بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللواما أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما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 إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بني الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معذرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاستبع قرآنا ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتدرون الآخر وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بك قلنا اذا بلغت التراقي وقيل لمن رقوا وظن ان انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء كلما اذا بلوت الثراقي وقيل من راق وظن ما انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم ادن المساق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 خَلَقَ قَبَسًا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَم